وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم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 قالوا اساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة يوم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذلون قد الر الذين من قبرهم فات الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم, فوقهم واتاحهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخدم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين اوتوا العلم ان القد اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلب السمس المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة طير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجرين تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه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 ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبرك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْ يخسف اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ العذاب أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْدِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ على تقوف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 ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا بريق منكم بربهم يشركون ليكفروا, ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون سَاعَةً ولا يستقدمون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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطوله من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سترا ورزقا حسنا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 ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوه بمراد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء ابى بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم وحفدة ورزقكم, ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم بزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون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 والله جعل لكم من بيوتكم وَجَعَلَ وجعل لكم من جلود الأنعام بُيُوتًا بيوتا تستخفونها, تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إِقَامَتِكُمْ ومن أصوافها وأوبارها وَأَشْعَارِهَا أثافا ومتاعا إِلَى حين والله جعل لكم مما خلق ضدالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم فذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل بيت شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يُؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يغفف عنهم ولا هم ينظرون.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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَفَطَنُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَأَوْلَى عَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِنَّاً بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هؤلاء.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 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عاهدتم وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا جعلتم الله بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ الله اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بعد قوة فاتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن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 وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا فَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا هُلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحيم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 وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم